رحمة الله تعالى عليه ونتناول في هذا الدرس الكلام عن واجبات الصلاة وواجبات الصلاة الواجب والفرض عند الجمهور يترادفان خلافا للحنفية الذين يفرقون بين الفرض وبين الواجب وقد سبق لنا ذكر أركان الصلاة أو فرائضها التي وردها المصنف في كلامه ثم بعد أن تكلم عن السنن والمندوبات والمقروهات تكلم عن الواجبات في الصلاة وأبرز هذه الواجبات التي ذكرها المصنف ثلاثة القيام في الصلاة وقضاء الفوائت وترتيبها والكلام عن سجود الساهل وعقد لكل منها فصلا مستقلا ونبدأ بما بدأ به المصنف رحمه الله من القيام عن الصلاة وقد سبق لنا أبناءنا الطلاب أن ذكرنا أن القيام في الصلاة فرض أو ركن من الأركان لتكبيرة الإحرام ولقراءة الفاتحة وسنة من السنن لقراءة السورة التي بعد الفاتحة والمصنف هنا حينما يتكلم عن القيام يتكلم عن القيام بصفة العموم لا القيام الخاص الذي سبق الكلام عنه ولذلك قال المصنف رحمه الله مبينا القيام في الصلاة وحالاته ودرجاته فصل يجب بفرض قيام إلا لمشقة أو لخوفه به فيها أو قبل ضررا كالتيمم كخروج ريح ثم استناد لا لجنب وحائض ولهما أعاد بوقت ثم جلوس كذلك وتربعك المتنفلي وغير جلسته بين سجتيه ولو سقط قادر بزوال عماد بطلت وإلا كرها ثم ندب على أيمنى ثم أيسرى ثم ظاهرين انتهى كلام المصنف رحمه الله المصنف بدأ الكلام بقوله يجب بفرض قيام هذه الجملة تحتمل عند بعض الشراح احتمالين الامام الحطاب رحمة الله تعالى عليه صاحب موهب الجليل حكى هذين الاحتمالين قائلا يحتمل ان يريد بقوله بفرض يحتمل أن يريد بها الصلاة المفروضة ويحتمل أن يريد في الفرض من قراءة الصلاة قال والأول هو المتبادر للفهم بمعنى أن كلام المصنف يجب بفرض قد ينصرف إلى الصلوات المفروضة فيكون القيام فرضا في الصلوات أو واجبا في الصلوات المفروضة من الجمعة والمواقع الخمسة ويحتمل أن يكون القيام المقصود به القيام لفرائض الصلاة التي تقدم ذكرها في أول الصفة إذن الحطاب يرى أن الفهم الأول هو المتبادر وهو أن القيام في الصلاة المفروض وقال سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما لأن بعض علماء المذهب ذكروا أن من فرائض الصلاة القيام وقالوا إن المتعين من هذا القذ من هذا القيام على الإمام والفذ قدر قراءة أم القرآن يعني قدر قراءة السفاهة هذا أما بالنسبة المأمون فالمتعين عليه أن يقف بقدر ما يوقع فيه تكبير الإحرام المهم أن القيامة واجب من واجبات الصلاة في حق الجميع الإمام والفذ والمأمون والقيام في الصلاة له حالات ولا كل حالة أحكامهم وقد ورد ذلك في كلام المصنف مرتبا تلك الحالات بدءا بالاعلى ونزولا بما دونهم فالحالة الأولى من حالات القيام هي الحالة التي يقدر الإنسان فيها على القيام بشكل مستقل وهو الإنسان القادر على أن يقف في الصلاة بشكل مستقل لا يرتكز على أحد ولا يستند إلى شيء ففي هذه الحالة يجب على الإنسان في صلاة الفريضة أن يقوم استقلالا يقوم لتكبيرة الاحرام ويقوم للقراءة ويقوم للهوية للركوع ويقوم للهوية للسجود لكن في حالة السورة يجوز الاستناد فيها ولا يجوز الجلوس لأن هذا يخل بهيئة السورة أو بهيئة الصلاة محل الوجوب في كل ما تقدم وجوب القيام يعني إذا لم تكن هناك مشقة تمنع من ذلك كالمشقة التي يتعذر معها القيام أو يخشى الإنسان حدوث ضرر للمكلف بالقيام كما لو كانت عادة الإنسان إذا قام يحدش له إغماء فحينئذ يجلس من أول الصلاة وحصول الخوف هنا إما أن يكون قبل الصلاة أو قبل الدخول فيها تشبيها في ذلك بماذا تشبيها في ذلك بمسألة التيمم. إن الإنسان يلقى لاستعمال التيمم لخوف حدوث مرض أو توقع حدوث مرض أو خوف زيادته أو تأخر البر أو عدم البر ويقدر بنا أبناءنا الطلاب إلى أن نشير إلى أن الأحكام الشرعية لما شرعت شرعت على الوضع العادي للأصحاء للشخص السليم فشرع القيام وشرع في الصلاة على الهيئات والكيفيات المعروفة لكن في حالة العجز أو المرض أو وقوع الضرر خشية وقوع الضرر أو تيقن وقوع الضرر هناك أحكام شرعت تخفيفا لأنفال هؤلاء فلما نقول إن القيام في الصلاة فرض أو إن القيام في الصلاة واجب من واجبات الصلاة أو كذا أو كذا كل ذلك في حق القادر أما في حق العاجز سينتقل الحكم من الأعلى إلى الأدنى وهذه الحالة الأولى الحالة الثانية وهي دونها وهي حالة العجز عن القيام يعني حالة العجز عن القيام مستقلا في هذه الحالة ينتقل الإنسان إلى الاستناد يعني قيام مع استناد لشيء إذا لم يستطع الإنسان أن يقوم في صلاته بشكل مستقل فيلزم وحيناز أن يستند في القيام لكل شيء يصلح للاستناد والمصنف في مسألة الاستناد لم يحدد ما يستند له إلا أنه ركز على عدم الاستناد شيئين الجنوب والحائط لكن شرح المذهب قالوا شرح المتن قالوا أن كل ما يصل للاستناد يجوز الاستناد له. والاستناد إما أن يكون إلى شيء من الجمادات أو يكون إلى شيء من الحيوانات والحيوان يشمل كل كائن حي من إنسان وغير الإنسان وإما أن يكون الشيء الذي سيستند إليه طاهر أو نجس أو ثابت أو متحرك يعني الاستناد للشيء الثابت كالعمود وكالحائط ونحو ذلك أو الشجرة أو النقلة والاستناد للشيء متحرك كالاستناد إلى الإنسان والاستناد إلى الحيوان كل ما يصلح للاستناد يستند الإنسان به حتى ولو كان حيوان ولكن إذا كان الاستناد لحيوان فينبغي أن يقيد ذلك بكون الحيوان طاهرا على طاهرا لأن الاستناد للنجس لا يجوز في هذه الحالة أن قلنا بذلك فالمالكية يرون أن كل كائن حي طاهر يبقى يجوز عندهم الاستناد للكلب والخنزير، وهذا ما لم يقل به أحد ثم إن الاستناد للحيوان قد يخشى منه الحركة إلا إذا كان الحيوان حركته بطيئة أو مربوطا بجانب المصلّي. أما إذا استند لإنسان فيجوز لكن لا يستند لمرأة جنوب ولا لمرأة حائض من محرمينه. بالطبع الاستناد لغير المحارم لا يجوز من النساء لكن لماذا؟ لأن الاستناد حيترتب عليه اللمس. ويترتب عليه النظر بصرف نظر عن كون المرأة لابسها حائل خفيف أو حائل سقيل أو ليست بحائل أو نحو ذلك لكن الاستناد للمحارم لا بأس به إلا إذا كانت إحدى محارمه حائد أو جنب يكره لها الاستناد خاصة مع وجود غير غيرها ونستند استند المرأة للحائد والجنب مع وجود غيرهم أي يعيد الصلاة في الوقت حتى ولو كان الوقت الضرورة لو استند الإنسان القادر على القيام لشيء وسقط هذا الشيء أثناء الصلاة، فماذا عليه حينئذ؟ تبطل الصلاة سواء كان إماما أو منفردا بمعنى إن الإنسان عند القدرة على القيام إلا أنه استند إلى عمود أو استند إلى جدار أو استند إلى شجرة أو استند إلى أي شيء فسقط هذا الشيء أو زال هذا الشيء وانتهت حركته. في هذه الحالة تبطل الصلاة عليه إن كان إمام أو منفرد. ولو إن الإنسان جاء واستند في قراءة الفاتحة في صلاة الفريضة تبطل الركعة التي استند فيها لا الصلاة كلها. أما لو استند سهوا فلا تبطل الصلاة. لأن إحنا سابق قلنا إن قيام لقراءة الفاتحة فرض أو ركن من أركان الصلاة. الحالة الثالثة ونحن نترقى مع المصنف في هذه الحالات. كلما ضعف الإنسان عن حالة انتقل إلى التي بعدها الحالة الثالثة حالة العجز عن القيام بحالته يعني لا يصلق أو لا يستطيع أن يقوم مستقلا أو يقوم مستندا فانتقل إلى الحالة الثالثة وهي الجلوس استقلالا يعني يجلس مثل قيامه في استقلال في الحالة الأولى يعني يجب عليه الجلوس استقلالا كما تقدم ذكره وحيث سقط الحكم تعلق الحكم بشيء انتقل لما بعده الحالة الرابعة عجز عن الحالات الثلاث السابقة القيام استقلالا القيام استنادا الجلوس استقلالا في هذه الحالة يجلس استنادا لشيء على النحو المتقدم ذكره بمعنى انه اذا استند يستند الى ما يصلح لاستناد به ويتجنب ما لا يصلح لاستناد إليه وإذا جازل الإنسان مصلي الجلوس فلتكن هيئته في الجلوس على النحو التالي يتربع جالسا في محل قيامه المعجوز عنه على سبيل الاستحباب كم تماما كما يفعل الشخص الذي يتطوع جالسا ولماذا يفعل ذلك؟ قالوا لكي يميز بين البدل وبين جلوس غيره كذلك يستحب للمتربع أن يغير الجلسة التي بين السجدتين كما يفعل في التشهد. الحالة الخامسة العكس عن الحالات الأربع السابقة. في هذه الحالة يصلي المرء من الاتجاع، والاتجاع هو الاتكاء على الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر، وكلاهما سيان في الجواز مع أفضلية أو استحباب الاتجاع. على الشق الأيمن لأن الله سبحانه وتعالى كما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن أو النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في كل شيء ولأن التيامن فيه خير وبركة لكن لو اتجع على الشق الأيمن يبقى تارك للأولى إلا إذا كان الشق, الشق الأيسر يبقى تارك الأولى هذه الحالات الخمسة ذكرها الفقهاء على نفس الترتيب السابق لكن هل هذا الترتيب واجب المعتمد في المذهب أن الترتيب بين القيام مستندا وبين الجلوس مستقلا مندوب فقط خلافا لما قد يتوهمه البعض من كلام المصنف فالترتيب بين القيامين واجب وكذا الحال الترتيب بين الجلوسين وكذا بين القيام مستندا والجلوس مستندا وكذا بينه وبين الاتجاه يعني مش المقصود الترتيب بالخمس على هذا النحو لكن الترتيب بين كل اثنين يشبه بعضهم واجب جملة هذه المراتب كما أفاد شيخنا الدردير رحمة الله تعالى عليه خمسة قيام بحالتي جلوس بحالتي اتجاع وقال رحمه الله أنك تأخذ كل واحدة مع ما بعدها فيتحصل لنا عشر مراتب كلها واجبة إلا مرتبة واحدة وهي ما بين القيام مستنداً والجلوس مستقلاً والمرتبة الأخيرة تحتها ثلاث صور مستحرة ننتقل بعد ذلك إلى حالات أخرى سالسا وسابعا وثامنا حالة العجز عن الاضطجاع يلزم الإنسان أن يصلي من الاستلقاء والاستلقاء عكس الانكباب الاستلقاء على الظهر الانكباب على الوجه فالإنسان إذا لم يستطع أن يقوم في الصلاة أو يجلس أو يتكئ أو يستند أو يتجع ونحو ذلك يصلي مستلقيا على الظهر مع ملاحظة أنه يوجه رجليه نحو القبلة يعني ينام فيجعل الرجلين في القبلة والرأس عكس القبلة على الظهر ويصلي عجز عن تلك الحالة السادسة ينتقل الحالة السابعة وهي الصلاة من الانكباب على البطن موجها الرأس للقبلة بمعنى عكس الحالة السابقة فإن قدمها عن الظهر بطلت الصلاة يعني لو عكسها بطلت الصلاة دليل على وجوب القيام في الصلاة وبعض المراتب اللي سبق ذكرها حوالي ثلاث أحاديث اخترنا منهم ثلاث أحاديث حديث سيدنا عمران ابن حسين رضي الله عنه وأرضاه وهو أصلا في هذا الباب رواه البخاري قال عليه قال رضي الله عنه كانت بيب واسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جمع البواسير والعياذ بالله مرض من الأمراض يصيب مقعدة الإنسان فيجعله عاجزا عن الجلوس جيدا أو يتألم من الجلوس النبي عليه الصلاة والسلام رتب له هذه الحالات الثلاثة القيام وإلا القعود وإلا فعلى جمد الحديث الآخر ارويه هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وارضها أنها أخبرته أنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن يعني حتى بلغ سنه مبلغا لا يستطيع أن يصلي من قيام فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ قاعدا حتى إذا ركع أو إذا أراد أن يركع قام. فقرأ نحوًا من ثلاثين آية أو أربعين آية ثم ركع والحديث أبناءنا الطلاب نفيدكم أن لما تجد حديث ينبغي عليك أن تستفيد منه أكبر فوائد ممكنة بمعنى لا يقتصر الأمر على موضع استشهاد بالحديث لكن تجد في الحديث خاصة في أبواب العبادات وفي معظم الأحاديث تجد في الحديث فوائد عدة هذا الحديث دل على جواز القعود في صلاة النافلة دل الحديث على جواز أداء الصلاة بعضها من قيام وبعضها الآخر من جلوس دل الحديث على الأخذ برخصة القعود إذا لم يستطع الإنسان القيام الدليل الثالث أو الحديث الثالث هو حديث عام نستدل به كثيرا في كل الأبواب وهو حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبياء ومن الأدلة المعقول التي نستدل بها في ذلك أيضا أن الله سبحانه وتعالى لما رفع الحرج عن المكلف بسبب عجزه أو بسبب مرضه كان في ذلك تخفيفا عليه ولهذا ينتقل الإنسان من الأعلى إلى الأدنى ونستفيد ملمحا هاما أبناءنا الطلاب من ذلك وهو أن الله سبحانه وتعالى ينأى بالإنسان عن أن يهمل صلاته أو يقصر فيها وهو في أشد الظروف وفي نفس الوقت لا يكلف الإنسان إلا وسعا فالله سبحانه وتعالى لا يريد منك أن تترك الصلاة بسبب عجز عن أداء ركن أو أداء بعض ركن من أركانها ولكن خذ بالرخصة التي أعطاك الله عز وجل إياها ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر قال عليه الصلاة والسلام إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا على ثم انتقل المصنف بعد ذلك ليبين الحالة الثامنة والتاسعة وهي حالة الإيماء وما يتعلق بالصلاة على هذه الحالة فقال رحمه الله وأو ما عاجز إلا عن القيام ومع الجلوس أو ما للسجود منهم وهل يجب فيه الوسع؟ ويجزئ إن سجد على أنفيه تأويلان وهل يومئ بيديه أو يضعهما على الأرض وهو المختار كحسر عمامته بسجود تأويلان وإن قدر على الكل وإن سجد لا ينهض أتم ركعة ثم جلس وإن خف معذور انتقل للأعلم انتهى النص الحالة الثامنة لو عجز الإنسان عن الركوع والسجود والجلوس ولكن قدر على القيام ربنا سبحانه وتعالى قد يبتل الإنسان في العظم أو في الظهر أو في الرجل أو في اليد لحال مرضية والعياذ بالله لا يستطيع أن يركع ولا يستطيع أن يسجد ولا يستطيع أن يجلس ولكن يستطيع أن يقوم. وإحنا عندنا الركوع والسجود والجلوس كل هذه أركان في الصلاة ماذا يصنع هذا الرجل أو هذه المرأة في هذه الحالة عليه أن يومئ يعني يجعل صلاة كلها من قيام ويومئ للركوع ويومئ للسجود لكن يكون إيماء للركوع للسجود أخفض من إيماء للركوع إن قدر على أن يسجد من جلوس فعل ذلك ويومئ للركوع من قيام والمصنف بعدما ذكر هذه الحالة أورد عليها بعض التساؤلات اللي تفيد أن في اختلاف فيها في المساق أول هذه التساؤلات هل يجب على العاجز عن الركوع والسجود الذي يفعلهما من إيماء هل يجب عليه أن يكون في إيمائه على قدر وسعه أي انتهاء الطاقة فلنها حتى إنه لو قصر عن ذلك بطرة الصلاة أو لا يجب فيه الوسع بل يجزئ ما يكون إيماءا مع القدرة على أزيد منه على التأويل الأول لا يضر على نفس هذا التأويل مساواة الركوع للسجود وعدم تمييز أحدهم عن الآخر ما من العبرة أنه هيأتي بقدر الوسع على التأويل الثاني لا بد من تمييز أحدهم عن الآخر والسجود على الأنف خارج عن حقيقة الإيماء الحقيقة أن المسألة فيها تأويلان ذهب بعض فقهاء المذهب إلى الأول بينهما ذهب آخرون إلى التأويل الثاني اثنين هل يجزئ من كان فرضه الإيماء في الصلاة مثل الشخص اللي فيه في جبهته جروح أو قروح لا يستطيع أن يسجد على الجبه هل يجزئ هذا الشخص السجد على الأنف فقط ويخالف فرضه وهو الإيماء لأن الإيماء ليس له حد ينتهي إليه أو لا يجزئ ذلك لأنه لم يأتي بالأصل ولا ببدل الأصل المسألة فيها تأويلان نحن عندنا شخص السجود على سبعة أعضاء ويعد الوجه عضوا كاملا وإن كان يجتمل على الأنف والجبه معنى إنسان لا يستطيع أن يسجد على الجبه بسبب القروح ولكن يستطيع أن يسجد على الأنف فقط وإن كان قد يجد فيه البعض صعوبة لأن الجبهة عبارة عن عظام لكن الأنف عبارة عن ما يشبه الغضروف أو الغضروف الشخص اللي عاجز عن السجود عن الجبهة فرضه الإيماء هو ترك هذا الفرض وسجد على الأنف يجزئه ذلك أو لا يجزئه المسألة فيها تأويلان في المذهب ثلاثة هل المومئ للسجود من قيام أو من جلوس إذا لم يقدر على وضع دي على الأرض هل يومئ مع إيمائه لظهره أو رأسه بيديه أيضاً على الأرض أو إن كان يومئ له من جلوس يضعهما على الأرض بالفعل إن قدر على ذلك أو لا يومئ بهما إن كان إيماؤه من قيام كجلوس لم يقدر معه على ذلك ولا يضعهما على الأرض إن كان عن جلوس بل يضعهما على ركبتيه إن قدر المسألة هذه أيضا فيها تأويلان المصنف ذكر الأول منهما صريحا والشيخ الدردير رحمه الله استنتج الثاني منهما والمصنف أشار إلى أن المختار عند الإمام اللحمي هو التأويل الأول الحالة التاسعة من حالات القيام أو العجز عنه في الصلاة القدرة على الاتيان بجميع الأركان ما عذر القيام من السجود يعني شخص يستطيع أن يأتي بكل أفعال الصلاة لكن لا يستطيع أن ينهض من السجود إلى القيام هذا يتأتى في الركعة الثانية في الصلاة السنائية وفي الثانية والثالثة وفي الصلاة الربعية ماذا يصنع هذا الشخص؟ هذا الشخص عليه أن يتم الركعة الأولى بسجدتها يعني يأتي بالركعة الأولى كاملة حتى ينتهي من السجدتين ثم يستمر جالسا ليتم الصلاة من سجود قالوا لأن السجود أعظم من القيام وهذا هو المشهور في المذهب. لكن هناك قول ضعيف في المذهب بأنه يصلي قائما بالإيماء إلا في الركع الأخيرة فيركع ويسجد فيها عندنا بعد ذلك مسألة الإنسان المعذور لو وجد خفة ونشاطا واستطاعة في الصلاة إنسان صلى عاجزا عن القيام فصلى قاعدا أو عاجزا عن القيام مستقلا فصلى مستندا أو نحو ذلك من الحالات السابقة أثناء الصلاة زال هذا العكس ووجد في نفسه خفة ونشاطا أنه يستطيع أن ينتقل إلى ما هو أعلى من ذلك في هذه الحالة يلزمه أن ينتقل من الأدنى إلى الأعلى فيما يجب فيه الترتيب وينتقل ندبا فيما يندب فيه الترتيب فلا قلنا أن ينتقل وجوبا المضتجع الذي قدر على الجلوس وينتقل فيه ندبا المضتجع على الشق الأيسر إذا وجد قدرة على الشق الأيمن ما سابق ذكرنا أن الاتجاع يتأتى بعد فقدان القدرة على الجلوس قلنا أن الاتجاع إما أن يكون على الأيمن أو على الأيسر من أحد الشقين وأن الأيمن أولى لو الإنسان اتجن على الشق الأيسر ثم وجد خفة ونشاطا لان يتجع على الايمن ينتقل ندبا ولا ينتقل وجوبا لكن لو كان مضطجع ووجد قدرة على الجلوس ينتقل إلى الجلوس وجوبا لان هنا في مسألة الشق الايمن والشق الايسر كلاهما سيا لكن الأفضل الايمن فهو هنا ينتقل إلى المكان الذي فيه الانتقال وجوب وينتقل إلى المكان الذي فيه انتقال ندب كل على حسب حكمه والدليل على مسألة الخفة والنشاط إذا جاءت للإنسان أثناء الصلاة أن ينتقل لما بعدها حديث السيدة عائشة رضي الله عنه متقدم إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي صلاة الليل قاعدة لما أسن فكان يقرأ قاعد وإذا أراد أن يركع قامع والإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه يبود باب في صحيحه إذا صلى قاعدا ثم صحة أو وجد خفة تم مما بقي وأورد فيه قول الإمام الحسن إن شاء المريض صلى ركعتين قائما وركعتين قاعدا سبق لنا ذكر الكلام عن القيام لقراءة الفاتحة القيام لقراءة الفاتحة ركل في الصلاة لو عجز الإنسان عن القيام لقرأته فتحة ماذا يصنع هنا يشير المصنف إلى هذه المسألة ومسائل الأخرى تليها فيقول رحمه الله وإن عجز عن فاتحة قائما جلسه وإن لم يقدر إلا علانية أو مع إيماء بطرف فقال وغيره لا نص ومقتل المذهب الوجوب المذهب الوجوب وجاز قدح عين أدى لجلوس لاستلقاء فيعيد أبدا وصحح عذره أيضا ولمريد ستر نجس بطاهر ليصلي عليه كصحيح على الأرجح ولمتنفل جلوس ولو في أثنائها إن لم يدخل على الاتمام لطجاع وإن أولا إنسان عجز عن قراءة الفاتحة وهو قائم يلزمه أن يجلس لقراءتها لأن القيام كان لأجل الفاتحة ثم يقوم ليرتع عندنا إنسان آخر لا يستطيع الإتام بشيء من أكان الصلاة إلا بالنية فقط أو لا يستطيع إلا الصلاة بإيماء لطرف العين هل يجب عليه الصلاة بذلك أو لا تجب بعض الفقهاء أشار إلى عدم وجود نص في الحالتين، حالة النية وحالة الإيماء بالعين يعني ما فيش نص في المذهب في الفقه يدل على وجوب الصلاة على هذا الشخص في هذه الحالة لكن المصنف نص على أنه اقتضى المذهب وجوب الصلاة وعدم سقوطه وسبق لنا أننا ذكرنا في مسألة في باب الطهارة صلاة الإنسان له فاقد الطهورين وقلنا أن في شخص فاقد للماء وفاقد للتيمم وفاقد للحركة وفاقد لاستقبال قبله فقال هذا يشير بطرف عينه إلى الماء اللي يتيمم الماء اللي يتوضأ أو إلى التراب ليتيمم ثم يشرع في الصلاة بالإشارة سبق لنا ذكر قول الناظم ومن لم يجد ماء ولا متيمم فأربعة الأقوال يحكيين مذهبا يصلي ويقضي عكس ما قال مالك وأصبع يقضي والأداء لأشهب وللقابسي ذو الربط يومي بوجهه بوجه ورأس للتيمم مطلبا سبحان الله المهم أن في النهاية الإنسان لا يترك الصلاة تحت أي عذر من الأعذار من المسائل أيضا التي أوردها المصنف أنه يجوز للإنسان المريض المكلف بالصلاة لو هو توافرت فيه شروط إذا كان به ألم في عينه هذا الألم يضره يجوز أن هذا هذه العين ويستخرج الماء الذي فيها لشفاء بصره حتى ولو أدى ذلك إلى أنه يصلي مستلقيا ولا يقتصر الأمر على العين فقط بل أي عضو يحتاج لتداوي يعني إنسان عنده ماء في العين يؤثر على عملية الإبصار يصلي مثل ما يصلي باقيات الناس بالشكل العادي هذا الإنسان يجوز له أن يتداوى حتى لو أدى التداوي إلى مسألة ما يصلي مستلقيا والملكية أو بعض علماء الملكية بينوا الخلاف والاتفاق في هذه المسألة فقالوا إذا كان به وجع في عينه فأراد أن يقدحه ليزول الوجع ويصلي على تلك الحال فذلك جائز له بلا اختلاف وإذا لم يكن به وجع وعراد قطع عينيه ليعود إليه بصره لا غير فهذه مسألة اختلاف يعني الماء في العين إذا كان يترتب عليه وجع فيقضحه بلا خلاف لكن إذا كان لا يترتب عليه وجع بأنه مجرد فقط عور في العين أو عيب في العين يؤثر على عملية الإبصار وقليلاً كانت تأثير أو كثيراً فيها خلاف في فجالة المصنف ومن وافقه يرون عدم جواز ذلك يعني عدم الجواز للحالة التانية الإمام أشهب يرى جواز ذلك والحققة إن قول الإمام أشهب أوفق لمحاسن الشريعة وأقرب لمراعاة الأعذار وعليه فينبغي أن تكون عليه الفتوى في المذهب، لأن التداوي في وطبعا التداوي في بصفة العموم فيه خلاف بين الفقهاء هل هو واجب أو مستحب أو يعني في كلام مواسع للفقهاء في مسألة التداوي حيث أثر عن بعض السلف الصالح أنهم مرضوا فتركوا التداوي وأثر عن غيرهم أنهم تداووا وجاءت النصوص صريحة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث سيدنا أسامة ابن شريك تداووا يا عباد الله فإن الله لم يطلق داء إلا وخلق له دواء إلا السام وهو الموت. من الأحكام أيضا التي أوردها المصنف أنه يجوز للإنسان المريض أن يستر الموت عن النجس من الفراش أو غيره بساتر يكون الساتر طاهر ليمنع عنه النجاسة ويصلي على الساتر أيضا وهذا يجوز للمريض ويجوز للصحيح على الأرجح عند الإمام ابن يونس بشرط إن لا يكون الساتر من حير يعني إنسان جاء يصلي فوجد نجاسة على الأرض يجوز له أن يستر تلك النجاسة النجاسة بستر فاهر ويصلي رجل كان أمرأة لكن إن كان رجل لا يسترها لحرير. نمن الحرير للنساء لا بأس به. يجوز للإنسان المتطوع أن يصلي من جلوس مع قدرته على القيامة سواء كان ذلك في ابتداء الصلاة او في اثناءها كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتقدم عن السلع عشر يصلي صلاة الليل جزء من قيام وجزء من قعود ويجوز له الاستناد ايضا قبل الصلاة او اثناء الصلاة معكون الجلوس والاستناد خلاف الاولاء والاصل في النوافل انه يغتفر فيها ما لا يغتفر في الفراء ومحل كون ذلك على خلاف الأولى إن حملنا النفل على الصروات غير المسنونة حيث يقرأ فيها الجلوس بلا عذر أما لو أردنا بالنفل ما يقابل الفرد فالمراد بالجواز حين أذن الإذن الصادق بالقراء أيضا وهذه مسألة ينبغي الانتباه ليها لو الإنسان دخل يصلي صلاة تطوع بنية النذر يعني نذر أن يصلي التطوع قائما في هذه الحالة لا بد أن يصلي قائما، وإلا فإن صلى الله جارسا فسد، أو لا يكون قد وف بنذره لأن هنا حدد النذر بالق... يعني حدد الصلاة هنا بالنذر بالقيام، فيتعين عليه إتيانه كما لو نظر أن يذهب إلى مكة ماشيا الدليل على جواز صلاة النفل حديث السعيد العاشر المتقدم. وحديث آخر إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ليلا طويلا فإذا صلى قائما ركع قائما وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا لكن المتنفل لا يجوز له الصلاة من الطجاع لا أثناء الصلاة ولا من بداية الصلاة في كلام طيب للإمام ابن تيمية في ذلك رحمه الله يقول إنه لم يجوز أحد من السلف صلاة تطوع متجعا من غير عزر ولا يعرف أن أحدا من السلف فعل ذلك وقال وجوازه وجه في مذهب الشافعي وأحمد ولا يعرف لصاحبه سلف صدق في ذلك مع هذه مسألة مما تعوم به البلوى فلو كان يجوز لكل مسلم أن يصلي التطوع على جنبه وهو صحيح لا مرض به كما يجوز أن يصلي التطوع قاعدا وعلى الرحلة لكان هذا مما قد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته وكان الصحابة تعلم ذلك ثم مع قوة الداعي إلى الخير لابد أن يفعل ذلك بعضهم فلما لم يفعله أحد منهم دل على أنه لم يكن مشروعا عندهم كلام طيب للإمام ابن تيمية من مجموع الفتاوى وله فتوى في ذلك عن امرأة سألته سؤال عن الصلاة من اقتجاه هنا ننتقل لمسألة هامة جدا وهي مسألة أجل الصلاة بالنسبة للقاعد والقاعد القروض في الصلاة جائز لعزر من الأعذار في الفريضة وجائز بلا عذر في النافرة هل صلاة القاعد أقل ثوابا من صلاة القائم؟ الحق أن ورد في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث سيدنا عمران ابن حسين قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد ورد حديث عن سيدنا عبد الله بن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا فقلت حدثت أنك قلت إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وأنت تصلي قاعدا قال أجل ولكني لست كأحدكم في كلام للعلماء في هذه المسألة إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ويمكن الاستئناس في ذلك بحديث إن أفضل الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى أحمزها يعني أشقها وبذلك أبناءنا الطلاب نكون قد انتهينا من هذا الدرس الذي تناولنا فيه أحكام القيام في الصلاة ولا يلتبسن الأمر على البعض من أن المصنف يقصد بذلك القيام في شيء بعينه لأنه سبق له ذكر القيام في الأركان أكثر من مرة وذكره في السنة يعتبر المصنف هنا تكلم عن القيام في الصلاة في أربعة مواطن قيام لتكبيرة الإحرام وهذا ركن قيام لقراءة الفاتحة وهذا ركن قيام لقراءة السورة وهذا سنة لتبعيته للسورة القيام بصفة العموم في الصلاة الذي فيه تلك الدرجات وتلك المراحل حالات العجز وحالات القدرة وبذلك أوضح لنا المصنف رحمة الله تعالى عليه موقف المذهب من القيام في الصلاة وفقكم الله تعالى لما يحبه ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى